وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى طراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن تبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد وقه من عذاب ألئم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي للقائسين والقائمين وركع السجود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 معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائث الفقيش